تُرَابًا ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَتَّشِيُون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا وإليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأنوانكم ீிதாரி கல அய்ச்சில்ல மீன் வமின் அயாச்சிமும்லி வரி வச்சி ஓகும் இந்நீதரிக்கலயுமி அஸ்ம